السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى الامين المصطفى وعلى صحابته الكرام والي بيته العظام المستكملين الشرفه وبعد اخوتي الكرام الله علينا وعليكم هذا الخير وغفر الله لنا ولكم الله تعالى ان يجعل هذه الايام اسعد الايام ونسال الله تعالى هذه اللحظات من افضل اللحظات ومن اسعد لحظات حياتنا لا أن سيما في المجالس الان هذه المجالس كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجلس قوم مجلسا يطلون كتاب الله يتدرسونه بينهم أو يطلونه أو يتدرسونه بينهم إلا حفتهم من الأيكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة قال وذكرهم الله في من عنده كفى بأن نضرج على يذكرك باسمك في الملع الأعلى بالثناء الحسن والفقهاء علموا ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وقرأ عليه سورة البينة قال أمرني ربي أن أقرأ, أن أقرأ عليك هذه السورة فقال يا رسول الله سماني رب لك قال نعم سماك لي فبكى بكاء عظيما أبي بأن الله الرعلى الخالق الرازق المدبر القوي القادر القهار هو الذي سماه, سماه في الملع الأعلى سماه للنبي سعسن فأنت أن يذكرك الله الرعلى بالثناء الحسن في الملع الأعلى فهذه منقبة فضيلة ليست بعدها فضيلة لا سيام أننا قد أخطأنا قد زلنا ولكن الله لفعل أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسي نحن في بصدد الانتهاء من كتاب الأصول وهذا يعني أسعد ما يكون عندنا الله يعني ينهينا من هذه الكتب وهي تأصيلية تأسيسية, تأسيسية لطلبة العلم وهذا السراء حقا ومن من رام... من رام خيرا لا بد أن يأتي بمثل هذا كثير من خطبائنا وعظنا والفضلاء منا والنبلاء من أ... أهل الوعظ والإرشاد بكوا بكاء عظيما على أواخر حياتهم أنهم لم يؤسسوا طلبتهم وإلا فأنت لو نظرت إلى أعوام إلى كثيرة مضت هذه الأعوام الكثيرة إذا سألت عن النتاج والثمرة ستجد أن الثمرة ثمرة همشية ليست أصلية يعني أنت المسألة ليست بالكثرة لو قلت أن انظر انزل في الشارع ستجد السواك والنقاب والقميس القصير واللحية هذا جيد ممتاز لكن ما النتية ما الثمرة الأمة إيش الزادت لا شيء الكثرة التي, التي يبحث عنها الناس ليست ممدوحة في أغلب أحيانها وأحوالها ليست ممدوحة والله تعالى دائما في الكتاب يزم الكثرة والقلة هي الممدوحة قال الله جعله وأن تتع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون النبي صلى الله عليه وسلم قال يشك أن تتذعى عليكم الأمم كما تتذعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من القلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كحوز السيف ولا الله المهابه من صدور اعادائكم ولا ولا يضع عنا في قلوبكم قال حب الدنيا وكراهيه الموت نعوذ بالله من ذلك الغرض المقصود بان التاصيل والتاسيس لطاقه العلم هذا الذي ينفع الامه وان كان المدى على البعيد على المدى البعيد والتباطؤ موجود والسير يكون رويدا رويدا لكنه في النهايه هو الذي يثبت لذلك قال الله العالى فأما الزبد فيدهب جفاءة وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض أدلة القاعدة الأصولية من السنة النبوية مازلنا في باب الإجتهاد والتقليد قاعدة المصيب في الأصول واحد المصيب في الأصول واحد وهذه القاعدة متفرعة على الكلام على أن الحق واحد غير متعدد لهدف الفروع ففي الأصول من بابي أولى <تصفيق> لأن الله جل وعلا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال فالحق أنه الحق واحد وقد استدل علماءنا على هذه القاعدة بقول للسلام كان رجل من من كان قبلكم يسيء الضلن بعمله فقال لأهلي إذا أنا ميت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعوا الله رعالى ثم قال ما حملك الذي صنعت قال ما حملني إلا مخفتك فغفر الله له طبعا هذا الحديث ما استدلنا به على أنه قد اشتهد في مسألة قدرة الله جل فعله جهلا منه والجاهلة أن الله على قادر سبحانه جل على جمعه ذلك قال جعو في بعض الروات قالوا داروني فاسحقوني قال فضعوا شطر في البحر و شطر في المر والله جل فعله جمعه لأن الله جل فعله درشان قال له يكون فيكون إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له يكون فيكون الغرض المقصود بعدما جمعه الله جل فعله قال ما, يعني ما حملك على هذا قال بت خوفه. الخوف من الله رفع فرحمه الله رعلا وغفر له هذا الزلل العظيم بجهله بقدرة الله جل في علاه فالحق بأن المصيب واحد وأنه يعني لا يقال إلا بهذا القول قول الله رعلا فما بعد الحق إلا الضلال ممكن أن نضرب مثلا لهذا بأن الحق واحد لا يتعدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل العقدية يعني أقرأ, أقرأ بعض ولم يقر الآخرين وايضا عائشه رضي الله عنها مثال رائع ممكن نضربه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه اختلف معها في مسألة عقديه وهذه المساله الاختلاف عشان تعلم التصيل العام الاختلاف الاعتقاد مع السلف هو اختلافهم في التطبيق خلاف التاصيل بحال الأحوال الاحوال العقائد ليس فيها اختلاف في حال من ولا يقال يسعنا الخلاف وما يسع لا الاصول هذه التاصيل العقدي ثابت لا, لا خلاف فيه بحال من لكن الخلاف والاختلاف في التطبيق إبن عباس لما يقول محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه وعيشه تقول لا لم يرى ربه الجميع يتفقون بأن رؤية الله د في علاءة ممكنة في الدنيا وإن لم تكن لكنها ممكنة في الدنيا وأنه يرى الله رؤالة في الأخيرة بالإجماع هذا اتفاقه بأن السلف جميعا فيبدأ أصل الاتفاق في التأصيل له الآن قالوا رؤية الله في الدنيا ممكنة والدلال على أن رؤية الله رؤالة ممكنة في الدنيا قولي لا ترفع لها عندما قال موسى ربي قالني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجعل الرب للجبل جعله دكة إذن لو صبر الجبل لو احتمل لرأه موسى عليه السلام إذا ممكنة ولا غير ممكنة؟, ممكنة لكن القدرة البشرية لا تستطيع او هذا الخلق لا يستطيع التحمل الغرض المقصود بأن هذه المسألة في التأصيل ثبتت وفي التأصيل يتفقون جميعا فيها بأن رؤية الله جعلها ممكنة وأنها في الأخرة يرى الله جعلها في الأخرة ثم اختلفوا التطبيق وحدث الخلاف ومع ذلك أيضا الحق لم يتعدد بل هو واحد لأن, محا... لأن ابن عباس رجل الله عنه يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه الباصرة عندما أسر به ثم عرج به فقال الله جعل في علامة كذب الفؤاد وما رأى ولقد رأىه نزلة أخرى عند, عند, عند صدرة المنتهى عند هدنة المأوى نعم بس يحتاج بالآية ويحتاج بقوله السلام نور اني أرى بالوات نور اني أرى قال أرى ربه مرتين قال مرة بفؤادي وبعيني البصرة هذا قول ابن عباس رضي الله عرضاء لما قال مسروق لعائشة قال قف شعري مما تقول من قال لك بأن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الفريا ثم قالت قول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيل اخطأت في الاستدلال لكن الأصل الأصير عندها أنه, أنه, أنه لا يرى في الدنيا وهذا الرجح الصحيح والأصل فيها قول للمسلم انكم لن تروا وهو يدخل في هذا الخطاب وهذا باتفاق أصولي بين العلماء عند المحققين وإلا في الخلاف مشهور أيضا باتفاق أصولي عند المحققين قالوا بقول للمسلم انكم يدخل تحته هو صلى الله عليه وسلم هو سيده انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا الراجع الصحيح أنه لا يرى الله رعلا في الدنيا وإن كانت الرؤية ممكنة لكن ممكن أن نقول هناك هناك شبه أو مسألة تشكل علينا وهي أن الحق تعدد وليس بواحد وهو مسألة عذاب الكافر أو عذاب المؤمن أو عذاب الميت خلينا في العموم عذاب الميت ببكاء أهلي عليه قد نقول الحق هنا يتعدد قد نقول الحق يتعدد لما؟ لأنه ورد عن عمر رضي, رضي الله عنه وارضاه بأن ابن قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وهذا عن ابن عمر أيضا ابن عباس سكت ما عنده علم في المسألة فراجع إلى الأعلم هو من عن ايش ارد الله الله النهارده قالت تحدثوني عن عن صادق ليس بكاذب ولا مكذب وهو ولكن الوهم يدرك الناس الحفظ خوان ولكن الوهم يدرك الناس فوهمت عمر ووهمت ابن عمر وقالت أين انتم من قوله قال في علا ولا تزول وزيره وزره اخرى انما قال وسلم أن الكافرة أن الكافرة يعذب واهله يبكون عليه هو يعذب بكفره واهلوا يكون عليه لكن هي ابت ان يكون المؤمن هو الذي يعذب لانها قالت ولا تزر وازره وزر اخرى هذا كلامه صحيح النظر فيها للقران لكن نحن لو دققنا النظر نجد أن المورد مختلف يعني هنا لا يقال بان الحق يتعدد ولا لانه لا نزاع اصاله ولا خلاف اصاله لان المجال الذي تكل... يتكلم فيه عمر ليس كالمجال الذي تكلم فيه عائشه رضي الله عمر تكلم عن قليب بدر وكانت المورد مورد خاص وليس بعام لأن المسلم جاء إلى عتبة بن ربيعة وإلى أبي جهل وإلى هؤلاء أساطين كريش في قليب بدر فقال قد, قد وجدتم ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا يا أبي جهل يا عتبة بن ربيعة وسماهم فعمر جاء قال يا رسول الله ما هي إلا عظام قد أرمت ماذا تفعل موتا فقال له ما انتم باسمع لي منهم فالمورد مختلف هو عن اناس على, على على على على اناس فيهم خصوص وهم صناديد قريش في هذا الباب فيبقى المورد مختلف والحق هنا لا يقال له حق متعدد لانه يتكلم عن, عن عن عن اناس الخصوص عليهم ظاهر وهم أهل بد والله جلال فعلاء بكتهم وقرعهم وبخهم ونصر نبيه عليهم وكان من تمام النصر أن يبكتهم منه وسلم ويقول قد وجدتم ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم الآن أنتم في داخل الأرض هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فيقول ورد مختلف فإذا قال قائل فإذا قال قائل بل الحق بأن المسألة أيضا على العموم وقال على العموم الموتى يعذب بأهله قلنا هنا يأتي الاتفاق أيضا للإفتراك لا لا لكن الأول لو كانت المسألة على قريب بدل فالمورد مختلف هذا خاص وفيش تعارض بين عام خاص. يبقى الموتى لا, لا, لا, لا يعذبون بفعل أحد لا تزر وزر وزر أخرى إلا هؤلاء الكلام كان على أشياء على على قريب بدل في السماع انا وهمت أنا استدلت بالسماع والكلام كله على تعذيب المرأة الكلام أصلا دخلت مسألتان وأنتم ما زلتوا من يامن صحيح؟ ما زلتوا من يامن أنا ما بخطأكوش أنا اللي وهمت حقا يعني أنا دخلت أصلا على المسألة الثانية تعجلت فدخلت في المسألة الثانية اللي انت في ذهني ورتبها في الكلام عليها ف اسرعت الي هذه المساله هو عامه مساله يعذب بكاء اهلي نقول لا اختلاف وفاق بين, بين بين عائشه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذا راجع كما قال الامام الموزني وقال غيره من علماء النبلاء بانه قال صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب بكاء اهلي عائشة حملتها ايضا على التخصيص وهي لا على العموم يعني لما حملتها عائشه على التخصيص وهمت قالت المساله في الكافر وان الكافر يعذب بكفره فاهله يبكون عليه وهو ما زال يعذب لكنه لا يعذب ببكائهم بقى على الخصوص وصحيح أنها على العموم الصحيح على العموم أن الميت يعذب ببكاءه لكن هو عام يراد به الخصوص كيف ذلك نقول بأن هذه المسألة مسألة متعلقة بفعل الميت نفسه يعني هو الحق مع عيشه والحق مع عمر الحق مع عيشه أنه لا تزل وزيرة وزر أخر لا يعذب أبدا لو بكوا أمه حتى النياحة واللطمة لا, لا, لا يعذب وليما يعذب طيب وأما في قول عمر يعذب كيف يعذب لا يعذب ويعذب قلنا نعم إن كان, إن كان بفعل نفسي فهو يعذب يعذب بذلك لأن النبي السلام بينا هذا وبين أن من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجواجه من عمل بها ومن سنى في الإسلام سنة سياف عليه وزره وزره من عمل بها فهو متعاوم معه على ذلك وذلك ابن المزين قال من راضي من, من فعل أهلي هذا فإنه يعذب هو راضي بالمنكر يعلمه لذلك انت ترى ان ابا موسى سارعه لما كان على فراش المرض واغمي عليه فقام اول ما قام ماذا قال ان اني ابراء مما برئ منه الناس من برئ منه الناس ان الناس بريء من الحالقه والسالقة والشاقه لانه سامع صوتا وهو يعني يذهب إلى غفوه سمع صوتا فقال هذا الكلام اذا برئ نفسه فلا فلا, فلا عتاب عليه إذا برأ برئ ساحته فلا عقاب عليه أنه ليس من فعلي فيبأ إذن القول الصحيح في هذا الباب أنه لو راضي بالمنكرات التي يقعون فيها لو راضي بفعلهم فهو, فهو آثم معهم ويكون يعذب بفعله أولا بفعلهم يعذب بفعله يعني هو الرضا بالمنكر كمرتكب الرضا بالمنكر كمرتكب فيكون العذاب هنا عذاب بفعله هو ويبقى لا مخلاف بين عائشة وبين عمر في هذا الباب وأما بالنسبة للكلام على الـ الـ ابن عباس الحق كما قلنا الحق كان مع عائشة رضي الله عنها أرضاه وإن أخطأت في الاستدلال القاعدة الثانية هل يجوز للمدتاهدين أن يقالد مشاهدا آخر ما آسف قبل أن ندخل في هذه القاعدة تكلمنا عن مسألة السماع أيضا هي مسألة ثالثة أيضا عائشة تنفي السماع عائشة تنفي السماع وعمر يزبط السماع هنا نستطيع نقول هنا الآن المورد مختلف المورد مختلف عيشها لا حق بأن تقول ان الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموت لا تسمع الصم الدعاء فالموت لا, لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون لو علم الله فيه بخير لا أسمعهم ولا أسمعهم معرضون لذلك شبههم بالموت شبههم الله تعالى بالموت فالموت لا يسمعون جيد وأن النبي هنا يتكلم مع عطبة مع عطبة بن ربيعة وريدنا بن عطبة ويتكلم الله في النبي سلم تصريحا مع من؟ مع أبي جهل فقالوا إذن يسمعون وقام عمر فقالت أنت, أنت أنت تتكلم عظام بالية فقال النبي سلم ما أنتم بأسمعني منهم فهنا لأخلاب بن عمر بينهم لما؟ لأن الكلام هنا على على السماع على أن أبي جهل يسمع على أن عطبة يسمع قلنا بهذا الخصوص العموم انهم لا يسمعون لقوله ادرف علا انك لا تسمع الموتى فهم هذا الاصل انهم لا يسمعون ثم جاء الاستثناء في قليب بدر فقط للتو... للتقريع والتوبيخ وايضا قد استثنى من السماع قول النبي صلى الله قال انهم لا يسمعون قرعنا عليهم فقط وهذا حديث صحيح واذ كان المساله فيها اقوال ثلاثه قول انهم يسمعون قول لا يسمعون البتة قول بالتفصيل والتفصيل والصحيح الذي بينناه في ذلك او حالات خاصة فالقاعده التاليه قاعده هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا اخر في مساله من الاهميه بمكان هل يجوز للمجتهد يعني هذه لذلك سبحان رب العظيم الملامة على طلبة العلم ما ليس في محلها أن يلوم يقول طب شيخك قال بقول ليه ما تختلف انت معه قلت ولا هل يلزمني ان اتبع أن اقلد شيخي في قول هل يلزمني ذلك لا يجوز أن تكون يلزمني وإلا أكون أنا بذلك أزداري نعمة الله عليه أبدا طالب العلم إذا أتقن أبواب من العلم والله دعوه على قد منحه الآلة للإتقان ويأتي وقال له يقلد أنت بذلك تزداري نعمة الله عليك أنت بهذا بتدفع نعمة الله عليك كيف وان الله على امرك أن تجتهد اجتهادا عظيما لتصل الى الحق كيف أن النبي صلى الله عليه يقول اذا شاد الحق فاصاب له اجران واذا اخطا, أخطأ فله اجر الغرض المقصود هنا هذه هذه القاعده من الاهميه بمكان ان يجوز المجتهد ان ان يقلد المجتهدا يستحجون بقوله صلى الله عليه وسلم اصحابي هذا قول من قال بقول الجميل انه يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا لان هو قال الصحابه هو الآن قال أصحابك كالنجوم يعني بأ واحد باي ام اقتضيت ايه احتديت هذا الحديث الذي لا أصل له فهم يقولون كل صحابين يمكن أن يقلد صحابين آخر طيب هذا وجه الاستدلال وخطأ بين الشفعية والحنبلة يرون بأنه لا يجوز المشاهد أن يقلد المشاهد هذا الرجع الصحيح هذا الرجع الصحيح لأنه لو لم يكن فيه من المشتهد إلا أنه زاهد فيما أنعم الله عليه وتراجع عن أمر صار فرض عين عليه لا, لا كفى هذا إسم إنه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه صار فرض عين عليه فكيف يقلد المجتهد لذلك كان يقول الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر هذا مفخرة الأزاهرة كان يقول لو أمرت في تحقيق رسالة لو أمرت مجتهدا أن يقلد مشتهدا إبدا ولا يستطيع أن يؤمن ما يجوز وهذا رجل صحيح. لو أمرت مجتهدا أن يقلد مشتهدا لأمرتهم أن يقلدوا الشفعي لدقة النظر العلم والفقه الذي الغزير الذي عنده لكنه لا يجوز لو أنت ذلك الموزنين يقول نحن لا نقلد شفعي الجويني نفسه يقول والله لا نقلد الشفعي الجويني هنا هو من أتباع المذهب يقول نحن لا نقلد شفعي وافق اجتهادنا اجتهاد الشفعي يقول لا نقلد وافق اجتهادنا اجتهاد الشفعي لذلك الشفعي تبنى مذهب زيد امن ثابت فيه مسألة الارث الفرايد فاختلفوا مميمنهم أهل هو يقلد زيد أم لا قالوا الشفعي لا يقلد وليس له يقلد شفعراع اجتهاد الموافق اجتهاد و اجتهاد زايد النسابة فقالوا ما يصح لمجتهد ان, ان يقالد مجتهد وإلا فشاء المزن هو يخرج عن الشفعي في أكثر من الحال اللي بيقرأ وبيتطلع في كتاب مختص المزن يرى ذلك يعني يعقب على كثير من الأقوال لإمام الشفعي فالحق بأنه الذي ندين الله به حقا بأنه لا يجوز لمجتهد تتم استتمت عنده آلة الاجتهاد أن يقلد مجتهد لا يجوز لمجتهد أن يقل استمت عنده وآلة الشهاد أن يقلد مشتهدا ولك في ذلك أمثلك أزيلة يمكن أن أضربها لك ما زال الصحابة يختلفون ولا يقلد بعضهم بعضا وطبعا لا تناحق لا تحاسد لا تباغد لا تدابر وكيف أنت تترك وأنت بهذا تكون خلفت يعني خلفت سين أو صاد أو ن أو أين خلفت أو لا خلفت العلم قال الله قاله رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نزبخ الخلافي صفهاتا بين الرسول وبين قول الفقيه يأتي رجل بئيس تعيس مقلد جاهل جهل وجهل مركب يقول من لم يسمع بقولنا فعليه أن يختار منطقة غير المنطقة التي يجلس فيها مثلا أو دائرة يجلس في دائرة غير دائرتنا إيش اللي بيحدث هذا ما هذا الكلام هذا الكلام لا يقال إلا للجوهال فقط يقال لل... يعني هذا الكلام لا يقال من طلب علم مبتدئ فضل ان يكون واحد اصلا متصدق للناس لما يكون واحد متصدق للناس يقول هذا كلام هذا دلاله على الجهل العظيم الذي يعيش فيه ما صح هذا الكلام بحال من الاحوال والحق الحق ليس محصولا ومحصورا على احد لان جبريل نعلم جبريل بينزل في السنه مره واحده لواحد يختاروه كده يكون هو اللي بينساعد بينزل مره واحده او مرتين لكن انا واهم بينزل بكام مره جبريل يبقى لا لا يبقى لا وحي يبقى لا عصمه لا وحي اذا لا عصمه الذي يشتهد عنده اله الشهاده دل اللي ما عندك من العلم ان كلامك صحيح ام لا بموافقه الشر ان كنت حقا ضابطا للعلم ووافقت الشرع هيا هلا واهلا وسهلا فوق الراس وان كنتك لست كذلك تكرم وتبجل لعلمك وانت اخطات فيرد خطاك عليك ولا يؤخذ بك هذا هذا الانصاف هذه ديانه هذا هو الدين فانت ترى الصحابه رضوان عليهم ما من أحد نقل ده احد وما زالوا يختلفون ولا تناحر ولا تداحر ولا تباغ دوله تحاسب يسعهم الامر وانت اذا ضربنا بعض الامثله في ذلك يعني نضرب المثال مثلا عمر الخطاب عمر الخطاب كان عالما نحيا عالما نبيلا وهو من اعلم الصحابه اللي ممكن هو اعلم الصحابه بعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وانت تعلم انه كان يشتهي جدا في حفظ حديث الرسول وكان اذا شغله العمل يتناوب مع اخيه الانصاري الانصاري ينزل يوما فيحمل عن وسلم ثم يأتي فيبلغ عمر ما حدث في المجالس ثم عمر يجلس في يوم التالي فيستجمع ما قيل وبعد ذلك يبين له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعلم الصحابة الممكن هو أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه اختلف مع عمار كان في سفرة وأجنب قدر الله حتى يبين تشريع لنا هو الآن وهو أمير المؤمنين فأجنب فلما أجنب قام عمار فتمرغ في الطلاب وصل عمر لم يفعل ذلك لا يرى, يرى التأمم مبيح الصلاة في هذا الباب ما دم الماء مفقودا طيب وبعد ذلك بعدما استلم الخلافة عمر الخطاب وصار أمير المؤمنين يعني كان يمنع الناس أيضا إذا سافروا لم يجدوا معا أن يصلوا لابد أن ينتظروا الماء فقام عمر قال أما تذكر يا أمير المؤمنين كنا في سفرة واحدة وانقاط ولم ندد ماء فتمرأت انا في التراب وتممت وصليته وانت لم تفعل فأقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أذكر قال إن رأيت إن يعني ان أمرتني كففت كففت عن إيه رواية هذا الحديث قال لا نولك ما توليت نوليك اجتهاده الآن هذا خالب ومعه ناص ويقول انا اقراني قال لا اذكر تمام يبقى ولا موجود المساله مساله اجتهاديه فقال لا ثم قال اقص قال لا نوليك متى وليت الخلاف يسعنا واذا ابن مسعود لم يرتضى ابو موسى اشار لي نظر ابن, ابن مسعود على ذلك فقال له قال قال انظر ماذا تقول يا ابو موسى يعني اوشك بعض البرودة تكون في الجو فيقول الرجل ايش لا أستطيع الماء فيتامل لا استطيع الماء فيتامل يعني هي هذه العلة عند ابن مسعود قال أرأيت عمار كيف قال لعمر قال أرأيت عمر كيف أنه لم يقر ابن مسعود يرد على أبي قال أرأيت عمار لم يقر بهذا الكلام الذي قاله عمار وما هز... زال الخلاف وإيش قائما ولم نرى أحدا نقلد أحدا في هذا الباب هذه هدي... ها... دلالة وضحة جدا أنه لا يجوز لمجتهد أن يقالد مشتهد أيضا من ذلك ابن عباس ابن عباس يناطح الجبال يخالف من يخالف أبا باكر وعمر يخالف أعظم الأمة قدرا وأعلم الأمة بحديثنا سلم وأعلم الأمة بالديانة لكن الحق حق يتبع الحق حق يتبع أبو بكر نهى عن المتعة والإلا عنده أنه لا يبقى البيت شغيرا يعني هو الآن لما يقول أنت ستأتي بالنسكين فأنت طيلة العام لن تأتي إلى البيت وهو لا يحب أن يكون البيت شغيرا فكاد فمنع من المتع أي أحد يريد يذهب إلى الحج إما إفراده إما إيش قران على ما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر نفس الامر كان ينهى عن ذلك فقام ابن عباس فأوجب المتع قولاني إيش متضدان فأوجب المتع فقالوا له يا ابن عباس تقولوا بالمتع وأبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك فنظر إليهم بعدما قال قوله السلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت ولما سُقت الهدي والهدي ولا, ولا, ولا تحللت ولا جعلتها عمره قال لو استقبلت من امري ما استدبرت فلما قال هذا الحديث قال ابو بكر ان ذلك عمنا ان ذلك قال اوشكت السماء أن تمطر عليكم حجاره اقول قال الرسول تقول قال ابو بكر عمر ولم يقلد ولم يقبل هذا ده ده عمر ولم يقلد ابو بكر ولم بل الاقوى من ذلك تابعي سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب لما قال بسنية التطيب عند الإحرام أنه لما يحرم المرء بعد اغتساله إذا أراد أن يلبس الإحرام يا تطيب له أبو بك عمر بن الخطاب جدك ينهى عن ذلك وأبوك يقول لأن أطيم بالطين أو بالقار خير لي من إيش من أطيب عند الإحرام أنا وهكذا وأنا محرم فنظر علي او سالم عبد الله قال قال عائشة رضي الله عنها كنت أطيب كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احرامي وحين حل هنا حين ينتهي من الحل وهو الطواف لما ذكر لهم الحديث قال وسنة النبي اتبع لا ابي ولا جدي وسنه النبي اتبع ولم يقلد ولم يقلد لم يذهب إلى المشتهد يقول طب يكفينا أكيد عمر معه دليل بالضبط اللي احنا عايشين فيه الآن لما تقول أخطأ شيخ فلان يقول لك أأنت أعلم بهذا الحديث منه هو يعلم هذا الحديث هذا كان في دأب الأحناف كلما عرضوهم يقولون هذا الكلام يقولون شيخنا إمام الدنيا إمام المذهب إمام الدنيا يعلم هذا الحديث ولا يمكن أن نخرب عنده حديث هو يعلم أنه حديث ولا يعمل به ونفس الناس منهم يقولون احتضارا للشفعي يقولون الشفع يمر على هذا الحديث ويعلمه لكنه يعلم أنه لا يعمل به هذا خرص وتخمين هذا ليس بالعلم فما صح هذا بحال من الأحوال أيضا من ذلك مخالفة علي رضي الله عنه أرضاء لعثمان مع أن عثمان أمير المؤمنين وقد عن المتعة أيضا فقال له علي بن أبي طالب تنهى عن المتعة وتعلم أن مسلم أمر بها لأن مسلم قال له استقبلت من أمر ما استدمرت ولما جاء أبو موسى أشعري قاله بما أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سقط الهادي قال لا قال إذن فتحلل قال أتحلل قال أتحلل الكل حل كله نعم الحل كله فأمره ذلك فأمره النساء المتعة فهنا عليه قال له أنت تنهى عن المتعة تعالى من النساء أمره بها ثم قام في وديه وقال لبيك اللهم بعمره وتمتعه بها إلى حج مخالف ولم يقلد لم يقلد وأيضا من ذلك مخالفة عيشة رضي الله عنها وار فهذا الآن بقى المسألة مسرح طويل جميع نسانين سلم يرين بأن الرضاع الكبير لا يحرم الكبير الذي, الذي يعني قد تجاوز سنه سن البلوغ لا, يحرم لا يحرمه الرضاع لا يحرم لا يؤثر فيه تحريما لا سياما حتى لو كان صغيرا مميزا لا يحرم الرضاع فيه الرضاع لا يحرم إلا في الحولين وهم يسمونه بعدله كثير جدا قالوا السلام لا رضاع إلا في الحولين وقالوا صلى ما انشز العظمه وانبت اللحم فواي هذا هو الرضاع المحرم من الرضاع وايضا يقول انما انما الرضاع من المداء رجل عنده بلغ العشرين من عمره هل هل, هل شربت ماء هل شربت لبن تطعمه وتسقيه ابدا فلذلك يقولون الرضاع الكبير ليس محرم عائشه خالفت الجميع ولم تخلد ولم تؤمر بالتقليد لا يجوز أن يقالد المجتمعين علمت أن الملامس تكون كبير عليها الجميع يخالفون جميع نساء النساء يخالفون ومع ذلك هي تخالف وتقول الرضاعة الكبير يحرم بل كانت تفعل ذلك عملية كانت إدارات أن تدخل أحدا عليها جعلت أخت من أخواتها او من بنات أخواتها ترضع تضع في القارورة خمس رضعات من شبعات في أشر خمس رضعات من شبعات فيكون محرما ترى ذلك وتعمل به اجتهادا لا يقلد المجتهد المجتهدة بحال من الأحوال كما سنبين أنه في النهاية يمكن أن يقلد في حالات مستثنائية علي بن أبو طالب يخالف الجميع في مسألة الرجل السيب الزاني علينا بن أبو طالب رجم وجلد وخالف ذلك الجميع أيضا عنده صنة يرى ذلك فهو يقول لئن جلدته فلقد جلدته بكتاب الله فاجلده كل واحد من جلدة قال ولئن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نارد أحداً أبو بكر رجم ولم يجلت عمر رجم ولم يجلت أصمار رجم ولم ولم يجلت انفرض هو ولم يقلت مع أن النبي السلم أيضاً رجم ولم يجلت في آخر أمره لأنه في الأول كان الجلد مع الرجم قال الجلد مع الرجم لكن هنا في الصحيحين النبي السلم قال واغدوا يا أونيس فإن اعترفت إلى مرأة هذا فإن اعترفت في ففرجمها ما قال جلدها فرجمها ماعز قال طاهرني جاء ماعز فلم يجلده ردمه فقط وكان ثيبا محصنا وايضا مره جاءت اني قالت اني حمله منزله كانت محصنه فرجمها ولم ولم يجلد. فهنا عمام مطالب يجلد وهجم عن جلد والرجم. وباجتهاد منه يقول لئن جلدت لقد جلدت بكتاب الله. ولئن رجمت لقد فلقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الله بن عمر العاصر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمر الخطاب. يخالفون في الاستنجاء بالماء. ويقولون الاستنجاء بالماء للنساء فقط. فلا صح. هذا الآن من من منهم دلاله وضحة جدا على أن المجتهد لا يجوز لو أن, أن يخالف المجتهد. لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا هذه القاعدة السنية القاعدة الثالثة هل يجوز للعام أن يتخير من المفتيين ما شاء هل يجوز للعام أن يتخير من شاء من المفتين. طبعا الجمهور يرون إلى أنه يختار من شاء يختار من شاء وأستدلون بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديت ومهتديت فيقولون هذا تخير أن يأخذ بكلام أي واحد من منهم والكلام هذا كلام باطل ليس فيه دقة أو استغفر الله كلام ضعيف دقته ضعيفة ليست بظاهرة الصحيح أنه يذهب إلى الأعلم والعماء قالوا ترتيب هذا الباب أن يسمع للأعلم أن يسمع للأعلم فإن كان في العلم سواء لو كان في محلة فيها, فيها مثلا علمان فيذهب للأعلم يس يسأل الأعلم وهذا وجوبا ليس الأمر استحبابا فيذهب للأعلم فإن كان في العلم سواء فالأتقى فالأورع إلى آخر الترتيب لكنه لا بد أن يذهب إلى الأعلم لا سيامة وإن النساء قال إذا اشتهد الحاكم فأصاب فلو أجران وإذا اشتهد فأخطف فلو أجر وهو مأمور شرعا أن يذهب إلى الإصابة إلى الأقرب إلى الحق لان لو قال فماذا بعد الحق إلا الضلال وقد قال وجع على فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يبقى لابد ان يكون ثم تتفاوت التجراء الدرجات فيقدم الاعلم ومن من أيضا ايضا يثبت ذلك قول لا رفعه واذا جاءهم خبر رد الانشاء أيضا هذا خبر رد الانشاء إذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف اذعوا به ولو ردوه الى الرسول والى ولي الامر منهم لعلمه الذين اكمله يستنبطونه فهو وجوبا الان يرق... يرجع في الفتوى والسؤال إلى الاعلم والاتقن والذي يستطيع ان يستنبط لانه مامور شرعا بان يذهب الى الحق بان يذهب الى الحق ويعمل بالحق ويق... ويقترب من الحق هذا راجح صحيح من ذلك ايضا امثله على ذلك لو قلنا بهذا الباب حديث الع... العسيف ظاهر جدا في هذا حديث العسيف رجل كان عسيفا عند عسيفا عند رجل فجاءه فقال رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجم فزن بمرأته فقالوا لي أن على ابن الرجم فافتديت من الرجم بيش بمائة شات ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا لي على ابن الجد وتغريب عام وعلى مرأة هذا الرجل. أجابوا صحيحا لكنه لم يكتفي وذهب إليه الأعلم ذهب إلى الأعلم ذهب إلى النبي السلام وقال أقضي بيننا بكتاب الله يبه هذا الذهاب إلى الأعلم الرجل الذي الل كان قتل مئة نفس قال دلوني على أعلم فقه, فقه نفس مع أنه عاصف دلوني على أعلمه الأرض حتى ذهب العالم وقال له من يمنعك من الطوبة إلى آخر الحديث الصريح فإذن حديث العسيف يدل دلاله وضح جدا على لا بد أن يذهب المره إلى الأعلم لأن الله جل على أيضا قاله وما أتاكم الرسول فأخذوه وما عنه فانتهوا ولن تقترب من أن يعني تأخذ يعني تطبخ هذه الآية إلا بالأعلم والأطقن في هذا الباب لا سيما قلنا قال أفلا أتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن المسألة لم تكن للأعلم يكسر فيها الخلاف من ذلك أيضا الإحالات الاحالات على الأعلم يدل على أن المستفتي لابد أن يأخذ بكلام الأعلم ولا يذهب يسأل ابتداء إلا الأعلم لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضها كانت قد أحالت على كثير من العلماء في مسائل شتى وهي الأعلم أعلى مسائل العلمين لكنها كانت يعني تحيل على من هو أعلم لأن المسألة دائرة على الأعلم هذا لو ضربنا مثل بذلك جاء رجل يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضها عن القصر في الصف عن عن الخفين في الصفر والتوقيت في ذلك فقالت رضي الله عنها وارضاها اذهبوا الى علي فإنه أعلم بذلك اذهبوا الى علي فانه اعلم بذلك فالكلام واضح بقى الان اذهبوا الى علي فانه اعلم بذلك فولذلك قالت رضي الله عنها لما قالت انه اعلم بذلك قال كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا دلالة وضحة جدا في هذه الإحالة على أن الأعلم يرجع إليه عمر الخطاب كان يقول نعوذ بالله من قضية ولا, ولا, بل, حسن. من قضية ولا, ولا بل حسن فيها دلالة أن القضايا المشتبكة الفقهية يرجعون فيها لمن مجدد للأعلم. وكان علي بن أبي طالب هو أعلم الناس قضاءا كان من أتقل الناس قضاءا في هذه المسائل فالرجوع إلى الأعلم هذه سنة من السنن بل نراها واجبة على المستفتي أنه إذا أراد أن يرجع ما يرجع إلا للأعلم إذا أراد أن يرجع لا يرجع إلا للأعلم من ذلك حالة عائشة رضي الله عنها وأرضها إلى كثير من الصحابة في مسائل كمسائل مسائل الصلاة بعد العصر قالت رجعوا إلى أم سالة أسلمة فهي أعلم بذلك رجعوا لأم سلمة فهي أعلم بذلك القائدة هل يجوز للعام الأخذ بالأخذ من الأقوال يعني هناك أقوال للعلماء يأخذ بالأيسر بالأخذ ولا يأخذ بالجميع يأخذ بالأ... ولا بالأثقل هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء عمات الاستدلال عليها بحديث أصحابك النجوم هذا يأخذ به من قال بأنه يأخذ بما شاء فيتخير ويأخذ بالأيسر وايضا حديث من اخويا المسلم سلام مالك اسمه ما لم اسمه فقالوا اذا يختار هنا من ذلك حديث حب الدين الى الله الحنفيه السمحه ياتكم بالحنفيه السمحه حب الدين الى الله الحنفيه السمحه وقالوا هذه دلاله على ايش على الاخذ بالايسر اي دلاله على الاخذ بالايسر بالأيصر. هناك حديث أيضا لكنه حديث الحق أنه لا أصل له باطل الحق ثقيل قوي والباطل خفيف وبي ولربما شهوة تورس حزنا طويلة يعني خذ يعني خذ بالأسقل والصحيح الراجح أنه إيه؟ لا يخذ بالأسقل ولا بالأخ... بالأخف سنبين الآن حديث ثوابك على قدر نصبك يعني خذ بالأسقل ثوابك على قدر نصبك نصبك والحديث هذا والاصل فيه ان الرسول قال اجرك على قدر نفقاتك ونصبك اجرك على قدر نفقاتك ونصبك حديث لا ضرر ولا ضرار قالوا انه ياخذ بالايسر انما يكون هناك ضرر طيب المساله فيها خلاف بين العلماء في أقوال ثلاثه قول الحنابل قالوا يتخير ما شاء من هذه الاقوال يتخير ما شاء من هذه الاقوال قول ناخذ بالاشد ليحتاط لدينه لي يحتاط ليه ديانات وقول يقول خذ بالأخف لهذه الحديثة الدائرة في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة ما كان مخير عائشة بين أمرين يختار عائشة عائشة الأمام ما لم يكن اسمه فقالوا بعيدا يأخذ بالعائشة والصحيح الراجح في ذلك أنه يأخذ بالعائشة للمخالف الشرع لكنه ينظر إلى ما اطمأنة نفسه له فيأخذه ينظر إلى ما اطمأنة نفسه, له نفسه لها سيأخذها لأن الانسان قاله الاسم ما حاجة في صوتك قاعدة يكره السؤال عما لم يقع وهذه القاعدة ما شرحنا قبلها كثير بأنه لا يجوز الإنسان أن يكسره من السؤال الذي يكون تسبب به بتحريم ما أباح الله للفعلاء وما كان مباحا أو أنه يعني يسأل كثيرا للأغلوطات أو لشيء لم يقع فياتي ياتي الحرج على المسلمين بسبب سؤالي هذن اميه عود بما في هذا سال عن رجل عن رجل راى رجلا مع امراته وما كان وقع هذا الباب فوقع بعد ذلك بعد سؤالي والله تعالى قال يا اي اولاد امنوا لا تسالوا عن اشياء عن اشياء ان تبدا لكم تسؤلكم وانت تسالون حين ننزل الخلد تبدا لكم الاخر الايات عافى الله عنا هذه الاخرات الأصل في ذلك قول للمسلم من الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرت السؤال للمسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرت أسئلتهم على أو سؤالهم على أنبيائهم أيضا في حديث فكره للمسلم المسائل وعابها فكره للمسلم المسائل وعابها حقا كره المسائل ليست كل مسائل لأنه يستسنى من ذلك أي مسائل مسائل العلم أن يسأل يسافت اللي يتعلم. قال فكره المسائل يعني كل المسائل وعابها وفي الحديث نهى نسلم عن الأغلطات الحديث نهى نسلم عن الأغلطات وان كان حديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح الأغلطات يغالط بها العلماء وهذه مماراة وتدخل في الجدال لذلك نهى نسلم عنها أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته لذلك كره نسلم المسائل ومن حسن إسلام المرء ترك مالة يعنيه حسن إسلام المرض ترك يعني يعنيه فقالوا إذن هذه دلالة على أنه لابد أن يقف يعني معظما لما جاءه من الشرع ولا يسأل كثيرا وهذه المسألة فيها نظر هذه المسألة فيها نظر. نقول اولا السؤال الممدوحة مذموم السؤال الممدوحة هو السؤال العلم وأن يتعلم الدقيق والجليل على العبادات التي يتعبت بها لله لا في يفعلها فيجز له السؤال والسؤال المحرم أو السؤال المكروه هو السؤال الذي بسببه يمكن أن ينزل التحريم على العباد فيكون حراما الإمام الشفاء احتج بكرهة السؤال في قول الله يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن شاء أن لكم تسوقكم الآخر هي فالصحيح الرoloح بأن كثرة المسائل معابة إلا أن تكون بفائدة العلم على مسائل فرضية فقهية كما يتفقع الفقهاء في ذلك قاعدة أخرى هي قاعدة المراء والجدال في الدين المراء والجدال في الدين المراء مزموم والجدال مزموم الجدال والمراء مزموم قال علماءنا الأصل في هذه القاعدة قال لن من تعلم علم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء وليسرف وجوه الناس إليه فهو في النار من تعلم العلم ليباه به العلماء أو ليمالي به السفاهات قال النبيس يحدث ليصرف وجوه الناس فهو في النار لذلك قال علينا المراء من أجل الظهور هذا هو المحرم المراء من أجل الظهور هو المحرم من ذلك قولن السلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وهذا أيضا دلاله وضح جدا على أن الجدل مذموم والحق أنك لابد أن تقول بأن الجدل نوعان. جدل على حق وجدل على باطل الجدل الذي على حق هو الجدل الذي فيه اظهار الحق وهي المجادلة التي احسن لأنه يمكن ان يكون الجدال جدال على حق لكنه يعني فيه ما فيه من اش فيه ما فيه من المماراة فيه ما فيه من السفسات والمغالبة الاصل فيها الهوى والمغالبة لا الاصل فيها ان تكون لله لذلك المام شفعل يقول ما نظرت احدا قط الا ودعوت الله ان يكونه الحق معه المسألة ليست مغالبة المسألة لتأصيل الحق وإظهاره هذا الجدال هنا جدال ممدوح وجدل ممدوح وجادلهم بالتي هي احسن وأما الجدال الذي قصد به أن أنه يعني مزموم هو الجدال الذي يؤدي إلى الصفسطة إلى التنافر إلى التناحر إلى التحاسد إلى التباغض إلى الترامي في والاتهامات وأيضا في حديثنا السلام لا يؤمن العبد الإيمان, الإيمان كله حتى يترك المراءة وإن كان محقا يترك المراءة وإن كان محقا هذا عام رد به الخصوص كيف؟ الحق أن الجدال جدالان جدال بالحق وجدال إيش؟ بالباطل وفي جدال الحق إذا كانت ممراء فلابد من تجنبي لبقى الكلام في العموم نهي أن نهي عن الجدال الجدال إيش؟ بالباطل أما الجدال بالحق فلابد حتى في الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدالة هذا النهي ليس نهي على العموم الجدال لإظهار الحق أمر مطلوب كما فعل إبراهيم عليه السلام كما فعل النبي السلام كما فعل العلماء في الجدال بحق الإظهار الحق وهنا عندنا قوله السلام أنا زعيم بيت في رفض الجنة أو حديث اتقى آدم وموسى قال حج آدم موسى حج آدم موسى فحج آدم موسى فيها دلالة وضحة جدا على أن حدثت المجادلة بينهما وكان الحق مع مع آدم فسكت موسى عليه السلام عندما قال أنت موسى بني إسرائيل أنت الذي استفاق الله برسالته وكلامه أو خط لك التوراة, التوراة بيده تلومني عشان قد كتبه الضوء على إلى آخر الحديث عمتا الجدال, الجدال لا يصح في دين الله الفعلاء والجدال بالباطل هو الأذم عند الله القاعدة التي ليها لننتهي الحمد لله من القواعد الآن لنصل إلى الترجيح الكلام على مساله الترجيح والمعارضه التعارض والترجيح لننتهي نقول ان اخر هذه القواعد اخر القواعد هي لا لا آخر القواعد في ذلك وبعدين ننتقل التعارض والى الترجيح إذا من القاعدة الحسنة جدا ترك المراء ولو كنت محقا ان كانت ستكون على المغالبة أو يحدث فيها ما يحدث من المنازع والتشاحن والتضاحر لسلامة القلوب لذلك نهى أن عن ذلك وقال انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وهو محق لماذا حتى تسلم القلوب حتى تسلم القلوب لأن هذا هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو التآلف والتحابب والتواد والتآخي بين المسلمين المؤمنون كما قال النبي السلام يعني آآ آآ وصفهم وصفاً دقيقاً بأنهم يعني يتحبون قال كأنهم إيه كالبنيان المرسوس, كالبنيان المرسوس. وقال النبي السلام المسلم أخو المسلم ينظمه ولا يسلمه ولا يخزر هذا بالنسبة لكلام على القواعد انتهينا منها آه نسيت أنا تقليد المشتهد مشتهداً آخر هي مستثناء مسألة مستثناء هو أن يضيق الوقت على المجتهد يضيق الوقت على المجتهد فلا يسعه الوقت إلى الاجتهاد هنا هذه الحالة يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر يعني مجتهد يستطيع أن يصحح أو يضعف الأحاديث والمسألة متعلقة بتصحح أحاديث أو تضعيف بالمثال يتضح المقال مس المرأة مس المرأة ينقض الودو أم لا ينقض الودو؟ مدار الكلام في هذه المسألة المهمة على مبحث عظيم وحديث جليل هو حديث عائشة عروة قالت عائشة العروة أنه السلام كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضى فعروة قال لها ما هي إلا أنت فابتسمت ضحكت طيب الحديث هذا هو مدار المسألة عليه والحديث حديث حبيبنا أبي سابت سفيان حبيبنا أبي سابت عن عروة عنه انا عائش طبعا العلماء ياخذون هذا الحديث الحديث حبيبنا مسافه المروي عن عره بن الزبير بل هو يروي عن عروه الايه المازني فهم يقولون انه يروي عن ابن الزبير وانكر ذلك سفيان وان كان يعني ابو داود يظهر خلاف ذلك ابو داود يظهر ذلك عامه بعيدا العالم هنا إذا كان عالما يستطيع التصحيح والتضعيف نقول له انت الان المسرح مسرحك تجتهد وتنظر وبما آل اجتهادك إليه في التصح والتضعيف يعتمد قولك عليه فيقول ما عنده وقت والفتوى جاءت والناس اتصلوا به فهو ينظر يجد الألباني تكلم في الحديث صحاحه يقول والحديث صحاحه الألباني ويعتمد هنا تقليدا على ما صحاحه الألباني كما نرى في كثير من الفخاء الذين لا علم له في مسألة لا التصح والتضعيف يفعلون ذلك ولا يلامون هو تقليد لأنه لا يعلم لكن كان يعلم والوقت ضاق عليه له أن لا أن يركن إلى عالم يقلده بعد ذلك إذا اتسع الوقت له أن يبحث بعد ذلك أو يصح القول الذي قاله معتمدا على غيره في التصحيح أو في التضيف